استريه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ودخل معه السيفان فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي قبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ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 طير ربو خمرى وان الاخر فيصلب فتاكل الطير وير واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه استفتيان وقال للذي رانا اننا جن منه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الطلاب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 قَادٍ سَمَن يَأْكُلُهُمُ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُمُ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ ضُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا احلام بعالم وقال الذين نجا منهما والذكر بعد امته انا انبئكم بتاويله انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات ثمان ياكلهن ياكلهن سبع عجاف وسبع سن من قبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم, فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاد الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما كانوا اسالهما بال نسوة اللاتي فاسالهما بال نسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطر لكم اذ راوتم يوسف عن نفسكم قلنا حاش لله ما علينا عليه حَصَلَ الْحَقُّ وَنَرَاهُ وَالْهُدَى عَنْ نَفْسِهِ أَنَرَاهُ وَالْهُدَى عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَنْ أَخُونَهُ بِالْغَيْبِ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم me there, huh?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 فلا تقهر وان مسائل فلا تنهر وان ما ربك فحد الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا স ড জাকির নাইক ইন আটল অব দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস বাংলায় চেহারা এবং সম্পদের দিকে লক্ষ্য করেন না বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে লক্ষ্য করেন সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎ কাজ ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায় अनुच्छेद एक हजार षाट हदिज नम्बर छ हजार दुश एक তাম সৃষ্টির জন্য महानद्लासल्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पाठाल शांति दूत परवर्ती अनुष्ठान पीस टी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 الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض التين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومرد غير مخز ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين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 ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتمسا علينا فنضل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 اللهم وفقنا لكل عمل صالح متقبل ترضاه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك ساجدين لك مخبتين لك أواهين لك منيبين يا, ر يا رب العالمين اللهم وفقنا يا, يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لكل عمل صالح متقبل ترضاه عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم واصلح احوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة رخاء سخاء يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق نائبه لكل خير يا رب العالمين اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إلا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار اللهم وأعتق رقابنا من النار اللهم وإنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تكتبنا من الفائزين وأن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر للمسلمين والمسلمان والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم أغفنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القالطين اللهم إنا اللهم إنا نسألك الغيث اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مذرارا يا رب العالمين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 আমরা মহান আল্লাহর প্রেম ও পবিত্র জীবন পেতে পারি জীবনের সকল ক্ষেত্রে আলহিাসাল্লাম এর সন্নাতে অভ্যাসিত পাত পদ্ধতি জানতে তাই দেখুন বিশ বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান দর্শাহ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 implement the convincing Islamic come educational formula to excel in your career Deekhoon, Career Guidance Prati Ravivar, Rajshad Shattai Aap Puna Shamprachar Shakaal Shadai Nautai Bangla Deshe Peace TV Bangla Quran Atta Churaan Toh Bhattar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 शाई अब्दुर रहमान मदानी आसन कुरान दिए जीवन गढ़ी प्रति रविवार और मंगलवार सन्ध्या साढ़े पांच